بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في درس الصرف أخذنا الحذف ما الذي أخذناه في الدرس السابق؟ في المحذوفات حذف همزة أفعل أفعل أفعل لو جئت إلى, إلى الفعل إلى الفعل جالس على وزن ماذا جالس فاعل المضارع همزة المضارعه تدخلها على حروف على الحروف على حروف الماضي اجالس هذه اربعه حرف المضارعه الخامس افعل ايضا اربعه مع حرف المضارعه سيكون الخامس فكان حقه ان يقال افعل افعل افعل افعل, أفعل, أفعل, أفعل, أفعل, أفعل هذه همزه المضارعه وبعدها اربعه احرف هي الاربعه الاحرف التي كانت في ماذا في الماضي الحذف هو حذف همزه افعل هذه الهمزه الثانيه حذف همزة افعل فتصير ماذا افعل افعل اين الهمزه التي كانت في الماضي حذفت ما سبب حذفها للتخفيف وافعل افعل اجتماعي ماذا اجتماع الهمزتين ثم استمر الحذف مع بقيه حروف المضارعه مع التاء مع الياء مع النون افعل نفعل تفعل يفعل استمر الحذف وطرد الباب طرد الباب اي استمر الحذف في جميع تصاريف افعل هذه المساله التي اخذناها في الدرس السابق المساله الثانيه اذا كان الفعل ثلاثياً واوي الفاء وعينه في المضارع مكسورة فإن هذه الواو تحذف من مضارعه المبدوء بالياء لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة إذا كان الفعل ثلاثياً واوي الفاء مثاله وعدا الفعل ماذا وعد وعد وعد ثلاثي فاؤه واو وعينه في المضارع مكسوره اي ياتي من باب فعلى بالفتح في الماضي يفعل بالكسر في ماذا في المضارع وعاد يوعد يوعد فإن هذه الواو تحذف إذن ما الذي سيحذف الذي سيحذف هذه الواو ستحذف ويصير الفعل يعيد هذه الواو هل هي زائده ام فاء الكلمه ام عين الكلمه ام لام الكلمه فاء الكلمه وعاد على وزن ماذا فعل الواو الفاء فاء الكلمه فيعيد ستحذف منها ماذا تحذف منها الواو التي هي فاء الكلمه ما الذي سيبقى بعد حذف الفاء العين عين الكلمة ولام الكلمة فيعيد والياء زائدة يعيد تتكون على وزن ماذا يعيل الفاء قد حذفت قال وعاد فإن مضارعه يأتي على يفعل فكان حقه أن يقال يوعد فتلحظ أن الواو التي هي فاء الكلمة وقعت بينما ذكر الواو وقعت بين ياء مفتوحه وكسره لازمه كسره لازمه فتحذف وتصير يعيد على وزن يعيل وحمل على الياء بقيه احرف المضارعة يعني قد يقول قائل يعيد حذفت لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة فثقلت لكن أوعد نوعد توعد هذه واو قبلها همزة أو نون أو تاء ليس قبلها ياء ليس قبلها ياء فلماذا حذفت الواو طردا للباب حملا على الياء حملا على الياء لأن الأولى في الأبواب أن تمشي على قاعدة مستمرة لأنه إذا كان حذف, حذف سيكون مع الياء والابقاء يكون مع غيرها يكون الباب مضطربا أما إذا حذف مع الجميع حملا عليها ينسجم الباب قال وحمل على الياء بقيه أحرف المضارعة والأمر عد, الأمر عد والمصدر المبني على فعل بكسر في السكون إلا أن المصدر المذكور تحرك عينه بحركة فائه ليكون بقاء الكسرة دليلا على الواو المحذوفه ويعوض من فائه تاء التانيث فتقول يعني هذا المصدر الآن وعاد هذا الماضي يوعد نوعد توعد يو ااا ما ما الذي بقيه أوعدو أوعدو طيب بقي أيضا ماذا الأمر اوعد هذه نك... نفعلها باعتبار الأصل ثم سناتي إلى ال... الذي ينطق به وعد وعدا وعدا وعدا وعدا يوعد حذفت الواو لوقوعها بين ماذا اكمله بين يوم مفتوحه كسره لازمه فصارت ماذا وعاده هذا الفعل وعاده صارت يعيد حملت بقيه احرف المضارعه على الياء صارت نعد تعد اعد حذفت ماذا حذفت الواوات ايضا منها الى هنا واضح حذفت هذه الواو وهذه وهذه حملا على ماذا حملا على الياء على حذفها مع الياء الامر كذلك اوعد حذفت الواو حملا على ماذا الياء فصارت ماذا الامر عد اوعد عد وعدا هل هناك كسره وعدا هل هناك كسره ما في الكسرة يبقى على ما هو عليه وعدا لا يحذف تحذف الواو وعدا وعدا هذا المصدر أيضا حذفت منه الواو حملا على حذفها في الياء والكسرة التي كانت على الواو حركت بها العين عين وعوض من الواو التي حذفت تا مربوطة عده فقيل ماذا؟ عده فهذه الكسرة التي على العين للدلالة على أن المصدر على وزن كان في الأصل على وزن وعد بالكسر بدلالة أن عينه كسرت الكسرة هذه نقلت إلى العين لتدل على ان اصل المصدر وعد بالكسر حذفت واو تبعا لحذفها في ماذا في المضارع لم تحذف في وعد بقي على ما هو عليه وعد لانه ليس هناك كسر ولا ثقل اما وعد فيه ثقل واو عليها كسره ثقل حذفت حملا على حذفها فيه يوعد وحركت العين بهذه الكسرة التي كانت على الواو وعوض بدل الواو التي حذفناها عوض منها ماذا التاء المربوطة عده وعاد يعيد عدة وثقة يثق ثقة ثقة أصرها وثق عيدة حصرها وعد نعم واضح لا هذا الأصل في الحذف في هذه كلها الأصل يوعد الباقي حمل عليه حمل عليه حتى يمشي ما يكون هناك ذاك الثقل لكن حملت عليه حتى يكون الباب على شيء واحد وهو الحذف طيب قال وحمل على الياء بقية أحرف المضارعة والأمر والمصدر المبني على فعل بكسر في الزكون إلا أن المصدر المذكور تحرك عينه بحركة فائه ليكون بقاء الكسرة دليلا على الواو المحذوفة ويعوض من فائه تاوتانث فتقول أعيد ونعد وتعد وعد عدة وخرج بشروط المساله يوعد لماذا يوعد لم تحذف فيه الواو يوعد أولا ليس هناك كسره بعد الواو والياء ايضا ليست مفتوحه الياء يو مضمومه الشرط ان تكون قبلها ياء مفتوحه وبعدها كسره قال لان الياء غير مفتوحه وما بعد الواو غير مكسور يوعد يوعد ما هو الشرط الذي اختل يوعد ان ما قبل الواو ليست ياء مفتوحه ضمه قال ويوجل قال لان الياء غير مفتوحه ويوجل يوجل الشرط أن يكون ما بعد الواو ماذا؟ مكسورا وهذا مفتوح يوضأ الشرط أن يكون ما بعد الواو مكسورا وهذا مضموم قال لأن ما بعد الواو غير مكسور في يوجه المفتوح وفي يوضأ مضموم ويوعيد على وزن يقطين اسما قال لأن الحذف في المسألة خاص بالفعل ويوعيد اسم قال تنبيه مثل يعد ويرث ويثق اذا لو قلت لك يرث ما أصلها يرث أصلها يورث يثق يوثق يلي يولي لماذا حذفت الواو؟ لوقوعها بين عدوتيها بين ياء مفتوحه وكسرة لازمة في فعل قال مثلها يضع ويقع ونحوهما هذه فائدة مثل يعد يضع يضع مثل ماذا قال مثل ماذا مثل يعد ماذا كان أصل يعد يوعد وقعت الواو بين يائن مفتوحة وكسرة بعدها كسرة لازمة لكن يضع ي يوضع يوضع قبلها ماذا؟ يا مفتوحة اتفقنا بعدها يضع فتحة كيف نقول يضع مثل يعد قالوا أصلها ماذا؟ يوضع أصلها ماذا؟ يوضع مثل يوعد يوضع مثل يوعد وكذلك المثال الاخر الذي هو يقع اصلها يوقع يقع اصلها يوقع فلما حذفت صارت ماذا يضع مثل يعد ويقع مثل يعد الكسر مع حرف الحلق الذي هو العين ثقيل يثقل كسر مع حرف حلق بعده يضع يقع ففزعوا إلى الفتحة تخفيفا فقالوا يضع ويقع أين أخف أن تقول يضع أو تقول يقع أو تقول يضع ويقع الفتح ماذا؟ الخف فلماذا فزعوا إلى الفتحة؟ فزعوا إلى الفتحة للتخفيف وأصلها الكسر ما هو الدليل على أن أصلها الكسر؟ الدليل على أنها أصلها الكسر أنها حذفت الواو لو كان الفتح من أول الأمر أصلاً لم نحتجل الحذف تكون مثل يوجل يوجل يوضع يوجل لماذا ما حذفنا في يوجل لعدم وجود كسرة فالحذف دليل على أن هناك كسر كسرا ولذا ولذلك حذف لو لم يكن هناك كسر ما حذف فلما حذف صارت يضع ثقلت ففزع إلى الفتحة بعد الحذف فالحاصل ان الفتحه في يضع هل هي موجوده قبل الحذف ام فزع اليها بعد الفتح فزع إلى الفتحه بعد الحذف فزع إلى الفتحه بعد ماذا بعد الحذف نقرا الان قال تنبيه مثل يعد ويرث ويثق يضع ويقع ونحوهما فان قلت عين الفعل في يضع ويقع مفتوحه والشرط ان تكون مكسوره قلت كذلك كانت اي كانت ماذا كانت ماذا كانت مكسوره فاصلها يوضع ويوقع فحذفت الواو لتوفر الشرط فصارت يضع ويقع بكسر العين العين اي وسط الحرف الثاني من اصول الكلمه العين الذي هو الضاد والقاف الضاد في يضع عين الكلمه والضاد في يقع عين الكلمة بكسر العين أي عين اللفظة عين الفعل ثم حصل استثقال للكسرة مع الفعل الذي لامه حرف حلق ففوز إلى الفتحة لخفتها فصار يضع ويقع إذا لو قال لك شخص يضع ويقع من أي باب قل لهم من باب عد فلماذا الفتحة قل الفتحة هذه إنما هي عمل في الأخير بعد الأعمال التي, عمل التي صنع فيها ما صنع بيعد ووصلت إلى يعد يضع حصل ثقل ففزع إلى الفتحه للتخفيف فالفتحة هذه إنما هي عمل في آخر الأمر فزع فيه إلى الفتحة للتخفيف لوجود حرف الحلق ولهذا ما تأتي هذه يضع ويقع ويسع وإلى آخره إلا وفيها حرف حلق حرف حلق نعم. ما هي يرد يجد نعم أصلا يورد ويوجد حذفت واوها طيب نكتفي بهذا نعم ماذا لا. هذا في إذا قالوا ورث وقالوا كذلك إرث الواو المكسورة تبدأ الهمزة لأن الهمزه أخف من الواو العرب وإن كانت عندها قاعدة في بعض يعني المسائل إلا أن من عادة العرب أن تبقي كلمات وأن تبقي ألفاظا دالة على الأصل أن تبقي ألفاظا دالة على ماذا؟ على الأصل فورث هذه مما بقي دالا على أن أصل عده وعد ودالا على أن أصل ثقة وثق ودالا على أن أصل مثلا يعني الألفاظ الأخرى أيضا التي جاءت على أن أصلها على وزن فعل فتبقي العرب بعض الأصول تبقي بعض الأصول لتدل بها يستدل بها على غيرها مثال ذلك أقرب مثال أخذناه في الدرس السابق فإنه أهل لأن يؤكرم ماذا تقول العرب كلها ماذا تقول فإنه أهل لأن يكرم هذا العربي ماذا قال فإنه أهل لأن يؤكرم فهذا أتى بالأصل الذي تركته العرب فالعرب تأتي بأمثلة لتدل على الأصل المهجور أو على الأصل لتدل على الأصل القليل وإن لم يكن مهجورا فعل ليس مهجورا لكنه قليل والأكثر فيه حذف الواو والإتيام به على وزن علة نعم طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا